بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن عشر من مجال السماع كتاب منار السبيل لابن الضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي رحمه الله فصل في أحكام الوقف وألزم الوقف بمجرده ويملكه المنقوف عليه إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فواجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع فينظر فيه هو أي البنقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا أو وليه إن كان محجور عليه كالطلق ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال لأن تعينه لها صرف له عاما سواها لأنه لو لم يجب اتباع تعينه لم يكن له فائدة ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومه فيعمل بذلك لما تقدم وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا اي متى قلنا يرجع الى اقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع اليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه ولو وقف مسجدا او مقبرة او بئرا او مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به لمروي روي ان عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين ولا يصح عتق الرقيق المنقوف بحال لتعلق حق من يقول اليه الوقف به ولان الوقف عقد لازم لا يمكن ابطاله وفي القول بنفود عتقه ابطال الله وان كان بعضه غير منقف فاعتقه مالكه صح ولم يسر الى البعض المنقف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالثراية لكن لو وطأ المنقوفة عليه حرم لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة ولا مهر لأنه لو وجب لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته لولادته منه وهو مالكها وتجب قيمتها في تركته لأنه اترفها على من بعده من البطون يشترى به بها مثلها يكون وقفا مكانها والده منها حر للشبه وعليه قيمته يوم وضعه حي لتفويت رقه على من يقول إليه الوقف بعده فصل في مصر في الوقف ويرجع في مصر في الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه الشروط ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن الزبير وقف على والده وجعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضيرة ولا مضر بها فإن استغنط بزوج فلا حق لها فيه فإن جاهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف العرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفادة قاله الشيخ تقي الدين فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلاد الواقف فتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يجهد على ما قدر إلا عند الضرورة ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل قاله الشيخ تقي الدين يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به فبما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذوجاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه وإن خصص وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه للمصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الشيخ إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعجوبة فالمتأهل أحق من المتعذب إذا استويا في سائر الصفات فصل في ناظر الوقف ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط ويشترط في الناظر خمسة أشياء واحد الإسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والروط ونحوها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اثنان والتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى ثلاثة والكفاية للتصرف أربعة والخبرة به خمزة والقوه عليه علي لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف لها ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أم كان الجمع بين الحقين فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترض لها العدالة كالولاية على مال يتيم فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا أي عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة رشيدا أو محجورا عليه حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق، وإلا فالحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص قال في الفروع أطلقه الأصحاب لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته تصرفات ناظر الوقف ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والارتهاد في ترميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه واقف شرط واقفه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك إلى الناظر وإن أجره بأنقص من أجر مثله صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مهل غيره على وجه الحط فضمن ما قصه بعقده كالوكيل وله الأكل بمعروف نص عليه ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالح فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا الوظائف الموقوف عليها ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها قال الشيخ تقي الدين ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتوب الأول ويلتزم بالواجب ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكان من بيت المال لا كجعل ولا كأجرز في أصح الأقوال فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص قال الشيخ تقي الدين وما يأخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطعا وكذلك المنقوف على أعمال البر والموصى به أو المندور له ليس كالأجرة والجعل انتهى وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القضب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة في المنقوف عليهم ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملة فقط النص عليه من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن أبي موسى وأفتابه ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره, واختاره في الإخناع ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لأن كل موضع ذكر الله, ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خل عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم اي لاولاده الموجودين الا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث لانهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولانهم انما ينسبون الى قبيله ابائهم دون قبيله امهاتهم وقال تعالى ادعوهم لابائهم وقال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد وأما قبله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثم أولادهم أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة لأن نفض البنين وضع لذلك حقيقة قال الله تعالى أصطفى البنات على البنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وإن وقف على بناته اختص بهن وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساءهم لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ورضي أن جواريا من بني النجار قولنا نحن جوار من بني النجار يحبذ محمد من جاري دون أولادون من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لابائهم كما تقدم ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي في تلك الصدقة رواه مسلم والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى واختاره الموافق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية والذكر في مضينة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله. أو خص المشتغلين بالعلم أو خص الدين والصلاح فلا بس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا فصل في نقض الوقف والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه لا يفسخ بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا أشبه العتق ولا يهب ولا يرهل ولا يورث ولا يباع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا تهب ولا تورث قال الترمدي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجمع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشاعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيهها وصرف ثمنها عليه وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذر قال أبو بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقذ آلتها قاله وبالقول القول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يشرح للغزو فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس نص عليه لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقين الغرض والانتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الإبدال يجري مجرى العيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي ما أمكن قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباع أي وجوبا كما, لا كما مال إليه في الفروع ونقل, ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين وبمجرد شراء البدل يصير وقفه كبديل اضحيه وبدل رهن أترف لأنه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله والاحتياط وقفه لألا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه أو خربت محلته أو استغذر موضعه لما تقدم قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله قاله في التنقيح وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية فإذا تعثر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فلحرف الماء يرصد لعله يرجع أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها قال في الاختيارة وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى قال ابن قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكذوها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان انتهى وما فضل عن حاجة الموقوف عليه مسجدا كان من غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان تصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرت بذلك ولانه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف الى المساكين ويحرم حفر البئر وغرس شجر بالمساجد لان البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان فعل طمث البئر وقلعت الشجرة نص عليه قال أغرست بغير حق ظالم غرص في فيما لا يملك ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه باب الهبة وهي تبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادو تحابو وهي من أفضل الوصية لحديث أبي هريضة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمر الغينة وتخشى الفقرة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا رواه مسلم بمعنى من عقيدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك وأهديتك وأعطيتك ونعوة أو فعل يدل عليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لا نقل عنهم نقل متواترا أو مشهور، ولأن دلالة جيطة بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول وشروطها ثمانية واحد كونها من جائز التصرف وهو الحضر المكلف الرشيد اثنان وكونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل ثلاثة وكون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه أربعة وكون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لها تقبل التعليق خمسة وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله ستة وكون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمر لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموت الواهب فيصح وتكون وصية وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلا وأواقي مسك ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى هدية إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك الحديث رواه أحمد فوعد لاهبة سبعة وكونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع لكن لو قتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغت توقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له متفق عليه وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد والرقب أن يقول إن مت قبل عادت إليه وإن مت قبلك فهي لك قال مجاهد هي أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا سميت رقبه لأن كل منهما يرقب موت صاحبه ففيها روايتان إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو فهو له حياته ومماته رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر مرفوعا العمرة جائزة لأهلها ورقب جائزة لأهلها رواه الخمسة وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك قاله في الشرح ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تغديره بحياته منافيا لحكم الأملاك ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه وعنه ترجع إلى المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما اعطوا وقال جابر إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روي على النبي صلى الله عليه وسلم وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين قاله في الشرح وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيه الخيار والشفعة وضمان العهدة وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به لقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ وعن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها طواه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي وقال أحمد إذا وهب على وجه الاثابه فلا يجوز إلا أن يثيبه منها ويعوض مجهول فباطل. كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة وإن تلفت ضمنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روى عن عمر قاله في الكافي ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لحديث المستغذر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولا تمن تستكثر ولما فيه من الحرص والمضنة ويكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود لا ترد الهدية رواه أحمد بل السنة أن يكافئ أو يدعو لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أحمد وغيره وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف وقاله مقاتل وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد قالهم ذو الجوزه. قال في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة فصل في تملك الهبة وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الانصاف. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب قال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ولقول الصديق لما حضرت الوفاة لعائشة يا بنيت إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جذديه واحتزديه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواله وأختاك فاختسموه على كتاب الله تعالى رواه مالك في الموطأ وتبطل بموت متهم قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقع مسك ولا أرى النجاشية إلا خدمات ولا أرى هديتي إلا مردودة عليّ فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه وقية من مسكن وأعطى أمة سلمت باقية المسك والحُلة رواه أحمد فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرًا بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو امينه كالبيع والشراء قال الإمام أحمد لا أعرف للأم قبضا ولا يحتاج أب ولا يحتاج اب وهب موليه إلى توكيل الانتفاء التهمة قال ابن المندر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل نارا بعينها دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وصحح في المغني أن الأب وغيضه في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعطقى. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولازم مجرده ولو قبل حلوله لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذنب. وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه في ذمته فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل اقباضها لبقاء ملكه مع الكراهه خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه ولأنه يروى عن علي وابن مسعود ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو ردتها لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع وبعد اقباضها يحرم ولا يصح لحديث ابن عباس مرفوع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه قال أحمد في رواية قال قتالة ولا أعلم القيئ إلا حرم ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده روال خمسة وصحة ترميدي بشروط أربعة واحد ألا يسقط حقه من الرجوع فإن أسقطه سقط اثنان وألا لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع وأما زيادة منفصلة فير لابن ولا تمنع الرجوع ثلاثة وأن تكون باقية في ملكه لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره أربعة وألا لا يرهنها الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطولا وعن عائشة مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسن وبشروط خمسة واحد لا يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته اثنان وأن لا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه لانعقاد سبب الارث ثلاثة وأن لا يعطيه لولد آخر نص عليه لأنه ممنوع من تخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى أربعة وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه خمسة وأن يكون ما تملكه عين موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمه, كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المثلف وغير ذلك لحديث أنت ومالك لأبيك بل إذا مات اخذه من تركته من رأس المال لأنه حق ثابت عليه لا تهمه فيه كدين الأجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس فصل في قسمة المال بين الورثات في الحياة ويباعه الإنسان أن يقسم ماره بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها ويعطي من حدث حصته وجوبة ليحظم التعديل الواجب التسوية بين الأولاد في العطية ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حارم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا تشهدني على جور متفق عليه والجور حرام وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء وأجازه مالك والشفعي لخبر أبي بكر لما نح العائشة ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجع متفق عليه ذكره في الشرح ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نص عليه لقول الصديق وددت لو أنك حزته وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد إلا آخره وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية وفي الحديث لا وصية روارث ما لم يكن وقفاً فيصح بالثلث كالأجنبي احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس لأن الزبير خاصا مردودة من بلاته ذكره في الشرح فصل في تبرعات المريض والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله في الصحيح لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية لأنه إذاك في حكم الصحيح والمرض المخوف كالبرسام وهو وجع في الدماغ يختل به العقل وقال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي وذات الجنب قروح بباطن الجنب والرعاف الدائم لأنه يصف الدم فتذهب, فتذهب القوة والقيام المتدارك أي الإزهار الذي لا يستمسك لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن وآخر سل والحم المطبقة وحم الرابع ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو نص عليه وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهوره أو كان باللجة وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عنصف لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أو وقع الطاعون ببلده لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر قال أبو السعدات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأفدان وقال عياض هو قروح تخرج من المغاب وفي غيرها فلا يلبث صاحبها واتعم غالبا إذا ظهرت وقال الناوي في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه او يخضر او يحمر حمرة بنفسرية ويحصل معه خفقان القلب انتهى وعن ابي موسى مرفوعا فناء امتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال واخذوا اعدائكم من الجن وفي كل هذا رواه أحمد وأبو يعلى والبزهر والطبراني وفي حديث عائشة غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني أو قدم للقتر أو حوس له لظهور التلف وقربه أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب عهد إلى الناس فعاهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم اوصى وامر ونهى فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط أي ثلث ماله عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيارة في أعمالكم رواه ابن ماجه للأجنبي فقط لحديث لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته